فَيَرْتَقُ فَالْأَسْبَابُ في جُنْتُم مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ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 فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَ Fashtau farabbahu, wa kharrakiga, wa kharrakigou wa nab. Faghfarna lahul zalk. Wainna lahul gindana lazulfa, wa husna nab. Ya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 Kitab yang Azalnaahu Ilyka Mubarakul Yadzabro A'ayat, Walya Tazakrul Alalbab, Walya Tazakrul Alalbab, وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبًّا خَيْرًا عَنِ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 و الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فن أو أمتك بغير حساب وإن نَمَ امَب واذْكُر عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ يريدون وشرا وب ووهبنا لهم اهله ومثلهم معهم رحمه منا رحمه منا وذكرا لقلب وخذ بيدك ضغثا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 إن أخلصناهم بخالفة ذكر الدار، وإنهم عندنا لا من المصطفين الاخيار.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 متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات تترف التراب وعند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 عَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِم إِنَّهُمْ صَالُّنَ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ ضَنَّتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ انتم لنا هذا فزده عذابا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار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 رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم Vai beri ke bawah Selep-uluk Tidak Selep-uluk Dan Contoh Terima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 ابليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أن كنت من العالين. قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعمتي إلى يوم الدين قال Yum al waktu al maulum. Qaal fahigzatik la ughu yannhum ajm'ain. Illa 'ibadak minhum al mukhlacin. Qaal falhak walhakta aqool. La تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون. Terima kasih.